وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا أُدَوْ أُمَّنِّيَهُودَاقٌ رَسُولَتِّ أَمَنَنِي كِتَابَ لُقُؤُمْسَنِي جَلَنِي وَاتَّقَوْ رَبِّي إِسَانِي سُدَاتَنِي لَمَثُوبَتُمْ عِنْدِ اللَّهِ سَنْتُ إِسَانِي جَعَلَ سِلَاهُ لَمَثُوبَتُمْ عِنْدِ اللَّهِ قَلَتَ رَبِّي كَ برتي تهتو يوم خير شعلا لو كانوا يعلمون ادو كبير كانت تاتي يجن اماني يهوداقون ادو رسولة كين اماناني قرآن كين امساني جداني ثواب قد ايساني فكين سهري بارتاني سهري اللبق وفيشا غلور سلا رب قلت قد ايساني قلچا سنت ربي بردت إساني شاء أجر يا أيها الذين آمنوا يا ربي تأمنتنيو لا تقولوا هنجدنا يرو رسول ربي دبستن راعنا راعنا انجدنا نراعنا جدتنا نهيكو هدو قبدي توكو يراكين نجدتوا رعونان رافود امي افان عربا يرا يرن يراكين نجدتين يهودان يوكان راعينا جد جد كبيرا كأتهي كمو كما راعينا ويتجلن يا رسول نؤيغي وفرنا نلالي جد جد لكن يهودان أمو ويتير رسولا جدن يا راكين تيسه كن جد جد تبر بعدين خناب جد جدنا راك سحابان غورا يهودان جد جدنا يسيوجم في يدم تير رسولا أرف سنى لا تقولوا جدينا راعنا ان وقولوا جدا انظرنا نؤي يا رسول جدا عملي ججتنا فيدما انظرنا ججوتنا فيدما عملي راعنا تنفيدا منا ججوا جتشو كنا ججوتا قران كيف ستدفته ادان ايغني براتون برباكثار كن لغا يو كاني لقد مر كيف سجرا ججتك كوان بروتي في ملتو قني ادان نرتني نمان ججوتو وَاسْمَعُوا دَغَيْ فَضَّ رَسُولِكَ نَوَانِنَ إِنَّ الَّذِينَ جَدُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَافِرَتُوتَ عَذَابٌ غَبِيتِينَ إِذَا لَسْتُ إِذَا نَفْجِرَ جَذَر رَبِّكَ مَايَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَايَوَدُّ هِنْجَالَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْكَفَرَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ mush يهودا في نصارى في مشرك الرّل ولا المشركين هذكهم مشركون اللّه أي نزل عليكم إثنى من خير من ربيكم خير الرّبي كثا إثنى راتعت إثنى رتبوا فمو من برباً هنجب بنجك يوم إثنى قرآن يوم إثنى قرآن كنا إثنى كنا ربي والله ربك ين يختص برحمته ما يشاء ابا في رحمه اثات هلنيسا ابا في دينك خفا عيسى والله ذو الفضل العظيم رب صاحب تولغ الداتي ابا في دي تولى عيسى سان ولا جود تولى ربكنا كربي سام بداسي ما ننسخ من آية أو ننسها ما ننسخ نتهن شر من آيات آياتك هنشار يو كان هنهينو أو ننسيها يو كان سندقى الشيفن يا رسولكينا نأتي بخير منها يو سندقى الشيفن يو كان شار نأتي بخير منها تسنشالت سيفن تسوابا لي آيات سنشالت او مثلها يو كاني فك ما يفي سانسي فينا كن يهودا تردي غدواف مال جنى يهودات محمد ان اجى ابدني في صحابه وفي غيات قوات كنت اججه بود الرادورغا اكثرت ربنا لا ان معنى اياتنا اكثىه يَوْحُكُمِ آياتكو ججيري جي تابيرو بككبوفنا يوحكم يو رسولة دكتشيفن تا مؤمنتو قَبْدُ فايدا قبدو بككبوفنا يوحكم سانوما دي بفنيتن تا دبلة قبدو إصاف كنن ناجر تاجرين يوحكم من دان دبلة قبدو ألم تعلم سلامبينياتي يا أن الله على كل شيء قدير ربين وامر الرتودا دياته بيني بينات وانت رب الرالف هم ديوان خيريتي وان علمنا ماتي بؤاك أبو ججاهم بيني ألم تعلم سلم بيني أن الله ربين له ملك السماوات والأرض إثما في موت ما اندتشي فيكا سمِّ الله، وما لكم إثنيفِنْ تاني من دون الله ربي قدِّتِ وَكَرَبِ أَجَدِّتِ مُوَلِّيٌّ تُمْسَنَ يُوَكَّنِ جَالَلَ لِنَتُقَ وَلَا نَصِيرُ تُمْسَنَ إِثْنِي تُمْسَ جَالَلَ لِيَقُرَ التَّنِي إِثْنِي اللَّهِ نَجِرُ نَمْنِ أَذَابَ رَبَّ جَالَ إِثْنِ بَعْضُ تَقْلَ لَنْ هِنْجِرُ يَجْتُ وَلِيِّ أمري كسنين أببتو ججو نصير أمو تمسادا ولين نما بؤا إثنين بوث نسيري قتمسي ربين جلائسين باس تقول لين هنجرو ججو أم تريدون إثنين كنفيتا أن تسألوا رسولكم إرقما كسن كربسن إرقى محمد غافتو كما سئل موسى من قبله اقوما نبي موسى كان دور غافة نبي موسى غافة مدى غافة مدى مرمتى جشودا نبي الله موسى امان يهودا ما جدني غافة مدى ربي كإجال الله لانو أرقسي سفا جدني جشودا اكسد رسول غافة برباد داني ومن يتبدل الكفر بالإيمان نمن كفري إيمانا ججيرته فقد ظل سواء السبيل جلته جركارا جل والقطع الرج الأربين كين نمن أمنه جدي مربي كين أرجسي جدي رسول كين مرهم نميت كان كفري إيمانا ججيرته جللنا إثامرته السجدشو كران نما جلته هما ربي مرمونا هما رسول جدا مرمونا ربي كران وره جلته سنران درسين درسنتي نتعرع سترعباتي آية اتعانتن هقو لتدي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته